يا رب إنا قاصدك فلا يعبد من بيننا أحد ببابك خائبا. ويعض من بيننا أحد ببابك خائدا هذه جنود الله قد وقفوا على طول الفدود يقاتلون الغاصبا هذه جنود الله قد وقفوا على كل حدود يقاتلون الغاصبة زرعوا جبال مزاعف عن كيبل اس بلانش جا يرهبون عدوهم يجعل القنابل في الهجوم مخاني يا رب يا رب فانصرهم وأعلي لواءهم يا رب فانصرهم وأعلي لواءهم لهم في المصر حظاً ظالباً. يا ربي وحد شملنا واجمع على الحق البلاد. يا ربي وحد شملنا واجمع على الحق البلادا واجعل حدودا فرقتها لا تفرقها ودادا ما نحن إلا أمة حمل رسالتها جهابا قابت بأيديها العباء أسرى وتأذى أن تقابا إني لعبصر روحها فأرى بها السبب أجلها حمل البنادق، من أجلها حمل البنادق أو لها ركب الجياد، أهلن جنود الحق، أهلن جنود الحق جنود الحق قد جاءكم نصر من الله وفتح قريب أهلا جنود الحق قد جاءكم نصر من الله وفتح قريب قلطرة الشرق تحييكم على القتال المستميث العجيب بطولة بالدم قد سطرت قصة مجد شمسه لا لا تغيب بطولة بالدم قد صفوت قصة مجد شمسه لا تغيب حين أتنتم عرفت وتقوم صوت حبيب لم يكن بالغريب حرستم وكل بيت للمنادي مجيب لما رأت رايتها فوقها صاحت سلام لك جيس حبيب